اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم أرحب بكم من الأرض المباركة فلسطين حياكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم فبهداه مقتده نتحدث عن قضية ذات أولوية منهجية اعتبارية معيارية عند الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين من يؤمن بالدعوة الإسلامية يستحق أن يوضع على رموش العينين بل يوضع فوق الرأس لأن هؤلاء هم أنصار هذا الدين لا يقوم الدين إلا برجال الدين ولا يقوم الدين إلا بمن ناصر هذا الدين ولذلك أيها الأحبة الأكارم حينما كان الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام ينشرون دين الله سبحانه وتعالى بين العالمين وبين الخافقين كان هناك أناس يؤمنون بدعوتهم سواء كانوا قلة أو أكثر من ذلك بقليل إلا أنهم كانوا يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى أعداء الإسلام من المتكبرين والمتغطرسين والكبراء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يعتبرون الحج في عدم الإيمان أن هؤلاء الضعفاء من المؤمنين قد آمنوا برسالة الرسل ولذلك نجد أنهم كانوا يقولون للرسل اطردوهم إن أردتم أن نؤمن اطردوهم فكان نوح عليه الصلاة والسلام يستوثق بأهل الإيمان العميق ويقول وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين والله سبحانه وتعالى كذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فلذلك أيها حبة الأكارم المؤمن الصادق الداعي إلى الله عز وجل ينتهج ويقتفي أثر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام الكفار والكبراء المتغطرسون يصفون هؤلاء المؤمنين بأنهم الأراذل ولذلك يقولون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أتريدنا أن نؤمن لك وهؤلاء الأراذل هؤلاء الشراذم على حد قول فرعون حينما كان يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون سبحان الله شرذمة قليلون وكل هؤلاء حاذرون وإنا لجميع حاذرون ترى أن هناك فئة تؤمن بالله وتنصر الإسلام تدعو إلى الله تجاهد في سبيل الله يأتي بعض الناس فيصفهم بأنهم شرذمة ثم يقف هو وجميع الناس وجميع الحلفاء يعادون المسلمين ويعادون أهل الدين إن هذه أيها الأحبة الأكارم شنشنة نعرفها من أخزم كان الكفار يتواصون بذلك ويتواضعون على وضع جميع البنود الفكرية التي تدعوهم إلى طرد هؤلاء المؤمنين لذلك أيها الأحبة الأكارم كان الذي عليه أن ينتهج منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام أن يكون مع هؤلاء وألا لا يزيغ ببصره عنهم قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا تبتعد عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يأتي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة كبراء قريش ويتحدث معهم عن الإسلام ثم يأتي الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعبس النبي عليه الصلاة والسلام ويشيح بوجهه الشريف عن عبد الله بن أم مكتوم ذلك الصحابي الجليل الضرير فينزل من السماء خطاب توجيهي رعوي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى يعني ابتعد عن الدين واستغنى عن الدخول في الدين فأنت له تصدى تتصدى له وتتصدى لدعوته إذن أيها الأحبة الأكارم كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس راغبا في دعوة أولئك الأكابر ليأخذ منهم مالا أو جاها أو رياسة أو سلطانا إنما كان عليه الصلاة والسلام يريد دعوتهم لكسب قلوبهم لعل الواحد منهم إذا آمن يؤمن معه كثرة من الناس لكن الله سبحانه وتعالى أوص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مع هؤلاء أن يكون داعية لهؤلاء ولا حرج أن يدعو الكبراء لكن لا على أن يبتعد عن أولئك المؤمنين لا على أن يبتعد عن أولئك الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى الذين أيها الأحبة الأكارم كانوا من أنصار هذا الدين ما قام الدين أيها الأحبة الأكارم إلا على يد عمار بن ياسر وعلى يد صهيب الرومي وعلى يد بلال بالرباح وعلى يد المقداد بن الأسود وعلى يد أبي ذر وعلى يد خباب بن الأرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هؤلاء الضعفاء كان الكفار يقولون لرسول الله اطردهم ابتعد عنهم ماذا تريد بهم وكانوا يعذبونهم يؤذونهم فيأتي أيها الأحبة الأكارم الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى ألا تطردهم ولذلك أيها الأحبة الأكارم نجد كذلك أن في منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون لأولئك الكفار ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا هؤلاء أنتم تزدرونهم تنظرون إليهم نظرة احتقار تنظرون إليهم نظرة دونية نظرة وضعية وتقولون من هؤلاء هؤلاء أسافل القوم هؤلاء أراضل القوم هؤلاء الشرمة ما لنا لهم ما لنا بهم ولذلك أيها الأحبة الأكارم حينما سأله رقل أبو سفيان حينما وفد إليه حتى يطلب تسليم أولئك الذين فروا من دار الكفر إلى دار الإيمان وفروا من دار الخوف إلى دار الأمن قال هرقل لأبي سفيان وقد كان أبو سفيان في ذلك الوقت كافرا ليس بمؤمن قال له من يتبعه قال ضعفاء القوم قال أو يزيدون أو ينقصون قال بل يزيدون قال ذلك الإيمان حينما يخالط بشاشته القلوب لا يختلط الإيمان أيها الأحبة الأكابر إلا بقلب من آمن بالله سبحانه وتعالى إذا منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام بقاءوا الاتصال مع أولئك الذين يناصرونهم ويكونون معهم لأنهم أيها الأحبة الأكارم هم الذين يقوم هذا الدين بهم ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وحينما نسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نصره أولئك الصحابة الذين كانوا معه يقاتلون الكفار وحموهم مما يحمون به أهلهم وذويهم وأولادهم إذا أيها الأحبة الأكارم هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حماية أولئك المستضعفين والبقاء معهم وعدم الابتعاد عنهم وعدم سماع الكفار الذين يدعونهم إلى طردهم أيها الأحبة الأكارم لنا حديث متواصل بعد هذا الفاصل تابعونا وكونوا معنا أولئك الذين هدى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدت إليكم من جديد وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة يوجه الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في مخاطبة أولئك القوم الذين يؤمنون بالله عز وجل انظر يا عبد الله ما أجملها من كلمة حانية لطيفة سلام عليكم إذا أتاك الذين يؤمنون بالآيات فقل سلام عليكم إذن يستحيل أن تطردهم يستحيل أن تتخلى عنهم يستحيل أن تستغني عنهم لذلك أيها الأحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل يقولون لأولئك القوم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم هل تريدونني أن أعذب من الله عز وجل إذا طردت أولئك؟ إن مهمة الدعوية أن أدعو إلى الله عز وجل وإن مهمة المدعوين أن يستجيبوا لله ورسوله ويدخلوا في سلك الإسلام فإذا دخلوا في الإسلام تريدونني أن أطردهم؟ إن هذا أمر عظيم، إنني سأتعرض لعذاب الله عز وجل، لذلك قد يأتي بعض الناس يطالبون الداعي إلى الله، أو يطالبون أناساً من أهل الدين والصدق أن يطردون أناساً، أو يسلموا أناساً، أو أن يبتعدوا عن أناس، المؤمن أيها الأحبة الأكارم يستمسك بهؤلاء، ولا يمكن أن يزيح عن طرفي، ولا يمكن أن يتزحزح مطلقا عن ذلك المكان، لأنه أيها الأحبة موصى بوصية الله سبحانه وتعالى لهم أن يكون معهم الكفار والمترفون أيها الأحبة الأكارم ينظرون إلى هؤلاء القوم نظرة ازدراء وانتقاص ودونية ولذلك يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني ما أتى الإيمان إلا من هؤلاء القوم القلة الأذلة الضعفاء؟ أتريدون أن يكون الدين ينتشر على يد هؤلاء الضعفاء؟ وكذلك كانوا يقولون أيها الأحبة الأكارم مزدرين بهؤلاء وينظرون إليهم نظرة انتقاصٍ لو كان خيرا ما سبقون إليه يعني لو كان هذا الدين خير لما سبق هؤلاء المستضعفون هؤلاء القلة لهذا الدين كما يأتي بعض الناس الآن فيقولون ومن يدخل في هذه الدعوة ويكون من رجالها ويكون من أهل الدين الذين ينصرون دين الله سبحانه وتعالى إلا من كان ربما لديه مرض نفسي وربما يكون بعضهم ضعفاء وربما يكون بعضهم في حالة نفسية شديدة وهكذا ينظرون إليه النظرة احتقار لذلك كذلك أيها الأحبة كانوا يقولون سابقا حينما كانوا يتحدثون عن أولئك القوم من القلة المستضعفة أي الفريقين خير مقاماً وأحسن الندية؟ سبحان الله هؤلاء أيها لحب ينظرون إلى الغنى وينظرون إلى الثروة وينظرون إلى عظم المكانة وينظرون إلى أنهم أهل سطوة وأهل قوة أما هؤلاء أهل ضعف فيقول أي الفريقين خير مقاماً وأحسن الندية؟ كلا إن كانت هناك حياة آخرة فنحن أولى من أن نكون من أهلها لأن هؤلاء ضعفاء ويا سبحان الله هي كلمة معروفة يقولها الكفار كما كان صاحب الجنتين يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يظن أنه إذا وسع عليه في ماله وأعطاه الله عز وجل الدنيا أن الله يحبه وهو لا يعلم أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا من يحب إن من أعظم الناس الذين يصدون عن الدعوة أيها الأحبة الملأة المترفون هؤلاء هم أعداء الرسل، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وكذلك يقول الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون، إن هؤلاء أهل الترف. هؤلاء الذين يكونون من أكثر الناس صدّا عن هذا الدين، خصوصا إذا كان ذلك المترف لا ينظر إلا بما في يده وما بين يديه من دراهم وقناطير معدودة، فإن هؤلاء يلحب كثيرا ما يكونون ويا للأسف من أهل الصدّ عن الدين. هؤلاء أيها الأحبة هم من أهل الكفر ومن أهل العناد ومن أهل الفسوق والفجور لكن المؤمن أيها الأحبة وإن كان عنده من المال الشيء الكثير وإن كان عنده من المال الشيء عظيم إلا أنه بإذن الله عز وجل يكون من أنصار هذا الدين ويكون ممن نصر هذا الدين كما كان عبد الرحمن بن عوف وكما كان عثمان بن عثمان أعطاهم الله عز وجل من المال فقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من أكثر الناس نصرة له عليه الصلاة والسلام أحبتي في الله إن ثبات المؤمن مع الذين آمنوا معه وذهابه معهم وإيابه معهم يدل كذلك على أن هذا الداعية صاحب مروءة وأنه لا ينكر أولئك القوم الذين كانوا من أول من كانوا معه في الدعوة إلى الله عز وجل لا ينكر فضلهم بل يكون معهم يلتحف معهم يذهب معهم يروح معهم يأوب إليهم ويعتبرهم أيها الأحبة الأكارم هم صفوته ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح مسجده عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة الذين كانوا من الفقراء والمستضعفين يفتح لهم المسجد وكان عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لا ينظر إليهم إلا نظرة الرحمة ونظرة المحبة لأن هؤلاء القوم أيها الأحبة في الله هم الذين كانوا من أوائل المناصرين للدعوة نعم قد يدخل في الدعوة لاحقا بعد عشر سنوات عشرين سنة أناس من أهل الغنى وأناس من أهل الثروة فهؤلاء لهم حظهم وقدرهم من المكانة لكن لا يمكن أن يكون الداعية إلا ممن يحب أولئك القوم الذين آمنوا بالدعوة إلى الله عز وجل ولو عادتهم الدنيا خصوصا أيها الأحبة الأكارم هؤلاء الفقراء والذين استضعفوا حينما دخلوا في الدعوة ماذا كسبوا منها؟ هل كسبوا منها مالا؟ هل كسبوا منها جاها؟ هل كسبوا منها سلطانا؟ كلا والله لم يكسبوا إلا الضرب والتهديد والمعاناة والقتل والسخرية والاستهزاء إذن أيها الأحبة لما دخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو دخلوا في دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام كانوا أيها الأحبة الأكارم ممن عانوا أولئك الكفار ينظرون إليهم على أنهم ضعفاء ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين هكذا كانوا ينظرون إليهم على أن رأيهم بادي الرأي بسطاء جدا يقولون هؤلاء سطحيون في التفكير رأيهم بسيط جدا لكنهم أيها الأحبة الأكارم في الحقيقة هم الأعمق فكرا لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن آمن به وممن آمن برسالاته وبكلامه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين أقول ما قلت إن كان فيه من صواب فهو من الله عز وجل وحده وإن كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان استغفر الله وأتوب إليه أحبتي في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولائك الذين الله